واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين كنا قد فرغنا وبحول الله عز وجل وقوته من منزلة الخوف من الله عز وجل وثنى صاحب المنازل بمنزلة تشبه منزلة الخوف وهي منزلة الإشفاق وفائدة مدارج السالكين أن العلامة ابن القيم يحاول أن يجعل للمنازل مقدمات ثم هو يشرح كلام المصنف رحمهم الله جميعا فبدأ ابن القيم أو يس أو قدم لمنزلة الإشفاء بآية والتي هي قوله سبحانه وتعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون لي لي لي لي ليدلل على أنها صفة من صفات أهل الإيمان وقوله تعالى عن أهل الجنة. أنهم كانوا في الدنيا مشفقين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم فلا شك أن الإشفاق هو يشبه الخوف لكن الفرق بين الخوف وبين الإشفاق أن الإشفاق رقة الخوف أو خوف معه رحمة من الخائف على المخوف عليه وكأن الإشفاق يتعلق بالآخر الخوف أنت تخاف لنفسك ولكن تشفق على من؟ تشفق على من؟ على الآخرين أو يمكن أن تخاف عليهم لكن الآخرون أو الاغيار يعني الغير الذي تخاف عليه ليس بعيدا منك لتتعبد ربك بعبودية الإشفاء هم من نفسك بمعنى كيف من نفسك أنت تخاف من الآخرة من النار تخاف من الخزي والهوان تخاف من غضب الجبار سبحانه تشفق على عملك أن يحبط، تشفق على إيمانك أن, يتغ... أن يتبدل، فالإشفاق خوف، لكنه مقرون بشنو، برحمه ابن قيم رحمه الله يقول، فنسبة الإشفاق إلى الخوف كنسبة الرعفة إلى الرحمة، الآية يقول إن كنا في أهلنا مشفقين يعني بنشفق على أهلنا بنديهم وبنناولهم دمى الآية التفسير كنا في أهلنا مشفقين أي على غير طمأنينة وعلى خوف من أن لا يتقبل الله منا الإشفاق هو رقه الخوف وأن تخاف على الشيء برحمه. لكن الشيء الذي تخاف منه متعلق بنفسك فمثلا أنت تشفق على عملك أن لا يقبل. تشفق بعد ما تعمل العمل الصالح تشفق ان لا يقبل شنو هذا العمل وتشفق على الايمان ان يسلب عرفت وتشفق على القلب ان يتبدل حاله هذا هو شنو هذا هو الاشفاق نسبته الى الخوف كنسبه الرافه الى شنو الى الرحمه ليه الرافه أرق الرحمة وألقفها يعني الرحمة درجة لكن في درجة اجل من شنو؟ من الرحمة ليش؟ وشنو؟ الرأفة وجمع ذلك للنبي سلم وجمع ذلك لله ربنا رؤوف الرؤوف هو الله عزوجل صح والرحيم هو شنو؟ هو الله لكن الرؤوف الرأفة ألقف الرحمة وارقها والإشفاق ألقف الخوف شنو؟ وأرقه. يعني هذه مقدمه للتفريق بين الخوف وبين الزم وبين الاشفاق والاشفاق معناها ضرب من ضروب الخوف يعني الاشفاق خوف بالناسبه شو قاشروا انا كنا قبل في اهلنا لما كنا مع اهلنا يعني مش من في اهلنا مشفقين والا لما عدي ذلك بحرف الجر في لو كان الاشفاق المعني هو اعطائهم لعدي بحرف الجر على كحق قولنا انا كنا قبل على اهلنا عد على بمعنى يتعدى الى اخر لكن في لا يتعدى الى الاخر ان كنا في اهلنا اي لما كنا احياء بين اهلنا كنا على شفقه وعلى خوف وعلى وجل ان كنا في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وعاملهم بنيتهم ما اشفقوا منه امنهم أم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا ندعوه من قبل انه هو البر الرحيم يقول صاحب المنازل الاشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم وهذا واضح شرحناه دوام الحذر تكون خائف لكن شنو مقرونا بالترحم يعني مثلا عشان أديك الفرق الواضح بين الخوف وبين الإشفاق. أنت بتخاف من النار لركابتك كلها. من جو من نفسك عندك إيمان، عندك جهد، عندك عمل. بتخاف على عملك أن, ان شنو؟ ان يكون حابقا، لا يقبل. هذا الخوف يسمى شنو؟ يسمى شنو؟ إشفاق. هذا الخوف على العمل يسمى شنو؟ إشفاق. فكأنه دوام الحذر مقرورا بالترحل ترحم من أنت في الاشفاق ترحم نفسك وترحم عملك هي أشياء ليست خارجة عنك يعني ما خارجة منك صح؟ إنما هي أشياء شنو؟ في دواخلك يعني كما سوف يعني يقول الهروي وهو على ثلاث درجات الإشفاق الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد طيب إشفاق على النفس هنا عدي الإشفاق بشنو؟ بعلا عدي الإشفاق بعلا اشفاق على شنو؟ على نفسي المعنى تعدى إلى نفسك لكن مما تشفق على نفسك؟ مما تشفق على نفسك؟ تشفق على نفسك من أن تجمح وشوف الألفاظ عجيبه تجمع الجموح يناسب النفس الجموح يناسب شنو يناسب النفس بمعنى النفس اصلا من طبيعتها مش إلى الى الراحه الجمحان هو التوتب يعني يعني النفس نحو وشد بتجري على جري يعني الى العناد وهذا قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود كنود يعني شنو جاحد الكنود هو شنو الجاحد لا ما بقول أصله الله داني وما وووقدامه يكون عنده يقولك أحوالنا تعبانين والسوق والأمور والله يعني أحوالنا أمور ماشية ويس وكل يوم جف في الحلوان يستنزف بسطة ان الانسان لربه لكنوت لكنوت يعني جاحد ومعالي النفس جامحه ولذلك جاءت الايه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عشره كانه كأن لجام لان النفس جامحه فوجئ يقول اشفاق على النفس ان تجمح من اين اتى على النفس لان العناد والهوى قريب الى النفس كيف إخوان أولا ينبغي أن تعلم شيء قولك د دا يعني أن دائما الهوى والشهوة قريب من النفس لا تحتاج إلى رؤية يعني أنت لا توصي أحد بأن ينام ما بتقول له زور شنو نوم لكنك توصيه أن يستيقظ للفجر هذا صعب أما أن ينام ساعة الفجر هذا لا يحتاج رشل يحتاج لو زلة لأنه جزء من تكوين النفس ومن نسيجها ومن طبعها هي ميالة إلى الدع وميالة إلى الراحة. قيس أنت لا تقول لأحد لا تنظر إلى النساء ما أنت انظر الى إلى النساء تقول أنظر إلى النساء تقول لا تنظر لا تقول لأ انظر أنظر لي لأن هو كموج تلو هو, هو برؤعة عين برؤية عين قيس جاني واحد قال والله يا شيخ أنا بكو سيح عارض والله قال لي أذكر الله أستغفر الله سبحان الله وعادي قال لي بجاي كده تأتي ماشي أستغفر الله قلت تأتي أستغفر الله تأتي واحدة قول دائما عيلا كويس تأتي أستغفر الله سبحان الله أكون بسبح وقال لي بعين ما قادر هذه نفسي ما لا جامحة جامحة سئل الدنيت رحمه الله كيف أمنع نفسي من النظر قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المرأة يعني إنت قلت عينك إله أما تقلت يطلع عليه وراءه أين تذهب منه كويس؟ ثم الاعفاف والتزوج قس المرأة إذا خرجت تستضعف الشيطان قس فإذا هذا الحديث فإذا وقع في نفس احدكم شيء فليأت شنو فإن ذلك اسكن له قس إتيان الزوج الحلال والتزوج مش كده قال فانه اغض للبصر الزواج جاء كده قال يا معسى عشان والسطاعة يقول بقيت شنو فالتزوج فإنه أغضل شنو للبصر وهذا ما فيه شكل لكن فيه ناس بعد مزوجين برضو بعين فنقول أيها الأحبة النفس جامعة فهو يشرح على نفسي أن تجمح لأن النفس قريب من الجمهور لأن ذلك من طبيعها شوف لتتأمن هذه القاعدة تأمن قوله صلى الله عليه وسلم إن الجنة صفت بالمكاره وان النار حفت بشنوب شوف الشهوات دي معنى اي شيء ود النار هو قريب إلى النفس ولأن شيء قريب هو يشفق على نفسه أن يا يخوانا هذا يدل على أن الانحراف قريب هذا معنى الكلام يعني لا تأمن على نفسك الفتنة إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة هذا معنى الكلام تشفق على نفسك أن تلحرف طيب قال من قريب يصرح هذا الكلام أن تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان أن تذهب إلى طريق الهوى وشنو؟ والعصيان وهذا قريب من النفس ولذلك هنا تأتي قيمة المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا هنا تأتي قيمة المجاهدة طالما أن النفس قريبة من الطغيان قريبة من الاحتراب يا إخواننا مش أي شخص. مش يعني عيانا اي نفس باعتبار انها نفس طبعا انت بشر ربنا خلقك مركب بين عقل وبين شهوة ومركب من من مجموعة من المسائل المعقدة المتداخلة يعني انك تبكي وانك تضحك ممكن يوم تبكي ويوم شنو تضحك بل يمكن اول اليوم تكون ضحكان اخر يوم شنو تبكي وهكذا هذا التعابير عن النفس الذي يدل على انها أن هنالك تعقيد وهنا لا بد من قاعدة مهمة جدا قاعدة نبوية ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أكثر الشر مبدأه من شنو من النفس إخوانا النفس هي التي تحدث الشر ابتداء بعد ذلك يأتي الشيطان جنا وانسان وهي سألت كويس من يغويك كويس ضعف الاراده هذا راجع الى النفس صحيح ما صحيح متى يعصي ويجمع الانسان الى المعصيه اذا ضعفت شنو ارادته ووهدت عزيمته وهذا راجع الى شنو الى النفس ولذلك قرر علماء السلوك والتربيه في الاسلام قاعده مهمه وهي الرضا عن النفس راس كل خطيئه هذه قاعده مهمه جدا الرضا عن النفس رأس كل شنو خطيئة يعني اياك أن تكون عن نفسك شنو راضيا عنها راضيا وإلا لن تغير من حالك إلى حال أحسن الرضا عن النفس رأس كل خطيئة وإبراهيم بن ادهم قال أحقق النجاة بمخالفة نفسي قال بي أرض العمل دعا نفسه كان النفس جبلته ما بيعمله كان نفسه أبته بيعمله لماذا هذا ضرب من ضروب قهر النفس وتغبيتها لأن النفس الجامحة تحتاج إلى شنو إلى الجام الحصان الجامح بيعمل شنو بيرجمه شنو عشان يرجع ويثبت ويساس ولا يجمح وكذلك النفس ينبغي أن تلجم كويس لأنها جامحة بمخالفتها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي شنو الماوى لذلك لا ترضى عن نفسك وخالفها اي موضوع فلا ترضى عن نفسك كويس؟ مما, مما يعني هذه قاعده مضطره للنسبه لانه ما يزول يقولون شيء يقولك والله انا عرضت النظر على النسوان نفسي ابتر انا كنت خالفتها عاينته اكيد هذا ما داخل في, في, في, في الخير نتاعنا المحرمات إنما تربية النفس دا تنفق نفسك هتعمل شنو هتقول لك شنو هتقول لك ما تنفق انت تعمل شنو تنفق دا قهر قهر للنفس الايثار كويس يعني عندك جروش بسيطة جدا دي وجوزة خاتية دادت تنشي تستريبها لأولادك حاجة وإن أسلبيت حاجة ورقبت الحاجة لأخذوا شلتا كلها أديتا له ده اسمه إيثار لكن الإيثار آخر شنو آخر الآية شنو قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع شنو شح نفسه لأنه ده قهر ليها ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون فذلك فيه خروج عن النفس وعن مألوفاتها طيب يقول الإشفاق على ثلاث درجات الأولى قال إشفاق على النفس أن تجمح إلى شنو إلى العناد هذا في الأولى. وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع إخوانا الإنسان عليه ان يشفق على عمله وهنا ينبغي أن نفرق بين مقامين مقام إحسان الظن بالله ومقام إثاءة الظن بالنفس مقام شنو إحسان الظن شنو بالله إحسان الظن بالله يفتضي أنا ممكن أعمل صالح وربنا ضيعني ربنا رحيم وكريم ده, ده إحسان الظن بالله وأي عمل ربنا شنو بالبل ولا يضيع منه شيء فمن يعمل مثقال ذره خير يا رب وما يعمل قردره شنو شغل الله ضيع الحق معناها انت هنا احسنت الظنم لكن في نفس اللحظه ينبغي ان تسيء الظن بشنو تقول انا ما جودت عملي ذا كويس انا عملي ذا فوق نقص عملي ذا ما كامل عملي ذا لا بد يكون خالص لله عملي ذا لا بد فانت يعني هنا الاشفاء على العمل ان يصير الى الضياع ليس من باب اساءه الظن بالله الا باب اساءه الظنم بالنفس يعني ابن عمر كان يقول رضي الله تعالى عنهما لو علمت أن الله تقبل مني رقعة لتمنيت أن أموت الآن إنما يتقبل الله من المتقين هو الله يتقبل لكن هل أنا وصلت ولا ما وصلت الدرجة أغلب يتقبل مني وهذه درجة مهمة يعني نفرق بين مقام إحسان الظن بالله ومقام شنو إذا أسيبوا بشنو بالنفس هذه نقطة النقطة الثانية أن يكون الإشفاق على العمل بغير وسوساء تفضي إلى ترك العمل زول يقول لك والله أنا دائما بشعور أنا مرائي اتهام النفس بالرياء مهم ليه؟ لأنها يعينها على الإخلاص أليس كذلك؟ اتهام النفس بالرياء يعينه على شنو؟ خلاص وعلى تخلص العمل وتجريده وتصفيته لكن إذا صار هذا هاجس طوالي أنا مرائي فأي حاجة مرائي؟ يوم يتقاعس ويثبط عن العمل فيتركه هذا إشفاق غير محمود إشفاق شنو غير محمود إنما حد الخوف من الله كما قلنا المحمود ما حجزك عن شنو عن المحارم يمنعك عن الشيء المحرم طيب ذلك لأن الله عز وجل ذكر أقوام عندهم عمل ولكنه لم يتقبل لم يتقبله منه أو لم يتقبله منهم قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هو عمل موجود عمل صالح موجود هذا يوم يدعى تشفق على ماذا على العمل وتنظر إلى عملك خوفا برحمه خوف معه شنو معه رحمة تأمل قوله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وحبطت اعماله بالناس ده بد ان تفهم ما معنى حبوط العمل طيب اي هو كان يقال حبطت الناقه إذا أكلت حتى امتلأ بطنها وانتفخ مرضا فلا يطعمها صاحبها ظنا أنها شبعا وهي مريضة هو فعل العمل والظن أنه نافع والأمر ليس كذلك في أصله هو غير نافع وغير مقبول وشبه ذلك بحبطة الناقة إذا أكلت نوع معين وامتلأ بطنها امتلأ بطنها مرضا بمعنى اخواننا في شيء انت بتبقى البطن مليانه مرض وفي زهول بطن مليانا شنو شبع فأخذ من ذلك ان المبتلع يفعل العمل يظن ان طاع او غير المخلص يفعل العمل لكنه لم يريد به وجه الله في الظاهري. العمل جميل لكنه في الحقيقه لا فائده منه هذا معنى الحبوط معنى حبوط العمل ظهور العمل بظهور العمل انه كبير انه طاعات كثيره وهذا ورد ايضا في القرآن في قوله تعالى وجوه يومئذ اذ خاشعه هي صفه مدح عامله ناقبه الى درجه التعب نصب التعب فصبا نار حاميه يعني في الأول شكروا وفي الأخير دخلوا النار خشوع مظهري عمل بغير اتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير أسس وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مسلم من حديث ثوبان قال يؤتى بأقوام من امتي لهم حسنات كجبال تهامة أو كجبال تهامة حسنات كذا الجبال قال يجعلها الله هباء منثورا كل شتك لهم قال له ما قبلناها قال جلهم لنا يا رسول الله ثوبان قال جلهم جلهم يعني وضح منذر قال أما وإنهم منكم ما خواجات ومن بني جلدتكم زينا كذا ويأخذون من الليل ما تأخذون يقوم صل الليل ولكنهم كانوا اذا حلوا بمحارم الله انتهكوها ولكنهم كانوا اذا حلوا بمحارم الله انتهكوها فده كل عمل عملي الذي ربنا بيجعله هباء منثوره ويدخل في ذلك طبعا اصاله الكفار لو الكفار كفار حس كويس ولا ما كويس بقى لك اقول لك قول الظاهر ده احسن من المسلمين ما بقول شوزر ما بيأكل حبه جادين شغالين طوالي بيعمل أشياء بيفعل الناس يا أخي ناس شغالين بيمكيفاتهم كويس وبنور ده أنت عارف الزول ال اخترع المصباح الكهربائي ده كان كان مسلم ده كان بيكون أمر عند الله عظيم خلاص لكن بعد يمشي النار. الناس الناس ويسهروا ويقرأوا قرآن بالنور بنور ده وناس يصلي في الجوامع وناس يسول لكن بعد يمشي الناس ديل مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد يشتد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أو كسراب بقية كسراب بقيعة أي, بقيعة أي بمنطقة, بمنطقة قيعة الباء ليست من الكلمة إنما للجر قيعة سراب بقاعة سراب بقيعة, سراب بقيعة القيع يعني منطقة شنو؟ المنبسطة الـ الـ الـ الـ يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فبرضه الكفاري خلوا عندهم عمل صالح كثير في بما يوافق الدين يعني يطعم المسكين بيجوا يعادوا الناس وإن كان هذه المنظمات الموجودة الآن عندها شنو؟ ما لله الشغل يعني ما, ما للإنسانية ولا لله انما لمن لمعتقداتهم ودينهم ولاجندتهم لكن يعمل الاشياء عندهم والله تبقى ناس كفار اخلاقهم عاليه خالص صح ولا ما صح يعملوك تعامل شنو راقب ويحترموك وكدا وما يطعم فيك بوراك وما يخدر بيت وما يخونك وما يعملك شنو في المال بنزاحه وبأمانة عرفت لكن بعد ما له حسن وحده ما عنده حسن واحد ما عنده قلت لك أخي المصباحة الكهرباء إذا حسنوا وكان جابوا ذو المسلم كان قدر من الناس جروا وانستفادوا كحيرك وشنو أجر صاحبه ذو حسن بلقى أجر إذا كان يعني نصراني أو مات نصراني بلقى أجر ما بلقى أجر وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يقوموا بذلك وهم أولى بذلك لأن فيه أجر اخواننا كان مسلم اخترع اختراع والناس عملوا بهذا الاختراع الى يوم القيامه بكل ما استفاد منه مستفيد كلما كان ذلك له شنو أجراء هذا لمن لكن للمسلم وليس لشنو للكافر ما قالت ان عبد الله بن جدعان في الجاهليه كان يغيث الملهوف ويطعم الجائع ويكس العاري وينصر المظلوم ما بعرفه وتلفرانزامي يمشي معك ويأخذك حدك ويكثره قال النبي هو في النار إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي ما ماذا هو ما يمشي النرجلي بيعمله ده حتى قوله ل... لمن ي يترى لعمري بن العاص في الإبل التي أراد أن يذبحها لأبيه قال تنفعه لو كان مسلما تنفعه لو كان شنو لو كان شنو مسلماً وهذه فائده الإسلام من شنو من الكفر لانه والله الكفر يعني الحمد لله ربنا هدانا لشنو الإسلام وهذا الدين الحق اللهم لك الحمد يا رب العالمين اللهم لك الحمد يا رب العالمين طيب فهو إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع ويمكن في شيء مهم جدا اخواننا ينبغي أن نقرب مسألة مهمة هنا ينبغي أن نقرق مسألة مهمة جملة هذا ما مذكور في المدارك هذا الذي سوف اذكره ما يخاف ما يخاف الإنسان عليه هو يطيط بنفسه إشفاقا العمل الصالح عرفته والإيمان نفسه إخواننا الإيمان ممكن يتبدل قال عليه الصلاة والسلام محدثاً عن أشارة الساعة صحي مسلم إن بين يديه ساعة فتن كقطع الليل المظلم يمس الرجل مؤمناً ويصبح كافراً يبيت الرجل وقد باع دينه بعرض من الدنيا قليل قال لك بل مسكاً ارقض ما سنجد في النوم ده مؤمن يصبح الصباح امتر أي حال كافر أليس بغير فهو يخاف على شنو على إيمانه والأمر الثالث الذي يشفق عليه المؤمن الخواتيم ليشنو الخواتيم والله الخواتيم دي تجعل المؤمن في وجل وفي خوف شديد وإلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد الله سجد قال يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك القلب كما قال عليه الصلاة والسلام في في السلسلة الصحيحة أشد تقلبًا من الريشة في مهب الريح. حديث صحاح الألباني رضي الله عنه قال القلب أشد تقلبًا من الريشة من الريشة شنو؟ في مهب الريح. وفي حديث آخر في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام بين الإيمان في القلب كالقمر ليلة البدر إذا علته سحابة فأظلم. سحب الغفلة الآن في ولا ما في؟ سحب الغفلة ولا ما فيه سحب الفتن والإغراءات والإغواءات الموجودة والله الانسان عليه أن يخاف على نفسه فالاشفاق يكون ما يخاف عليه المؤمن، مما يتعلق بدواخله إيمانه وعمله الصالح حسنه وخاتمته الخواتيم لأن إنما الأعمال بالخواتيم وإذا أحب الله استعمله إذا أحب الله عبدا استعمله بذلك عليك أن تشفق شوف المسألة القيم استدل بآية لطيفة جدا وهذه الآية قد تمر على كثير من الناس دون أن, أن يقف على معناها أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذريه الضعفاء وأصابها إعصار هذه الحديقة فيه نار فاحترقت قال كذلك يبين الله له شنو آياته هذه الآية سأل عمر رضي الله عنه الصحابة منها قال ما معنى الآية ورمون الآية قال لهم قال فقال الصحابة الله أعلم فغضب عمر غضب عمر رضي الله عنه شنو يعني زعل غضب وشنو عمر رضي الله عنه وقال لهم قولوا نعلم او لا نعلم يد لي, لي ما يعني في يقول الله اعلم وهذا صحيح لكن لا يراد بذلك الانتفاع قال لهم الله اعلم يا نعلم يا لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين طيب قال ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك قال ابن عباس ضريبت مثل مثلا لعمل ده العمل كأن العمل يصيبه التبدل والتحول ويخوانا هذا لابد أن يضع في حساب فقال عمر أي عمل قال ابن عباس لعمله قال بس انا متاكد لكن ما فقال عمر عنه رجل غني يعمل بطاعه الله فبعث الله اليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق جميع اعماله جميع اعماله الصالحة الصالحه فهذه ايه عجيبه قال لك لو جنين يعني جنينه والجدار السمح وماشي كويس قام جاء جنته اتحركت زوج عنده عمر صالح كثير طاعات وإنفاق حج ده في النهاية تبدل حاله فصار قد انقلب لجاه لدنيا بدل دينه وغير دينه وغير مسالته كأنما أحرق اعماله الصالحه ايوه وده في تعجيز شنو الكبر وشو مسألة أنه على الشفاء نجاب كان وله ذرية شنو ضعفاء فده هذه الايه عجيبة خلاص كان هذه الايه تقول انه ينبغي عليك ان تشفق على عملك الصالح من ان يتبدل وان يتغير اخواننا شوف ربنا الرسول ضرب الله لمن عمل العمل الصالح ولم يستمر عليه بقوله سبحانه وتعالى في النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به الآيات يقول كثمر ب بتقول شنو قال لك عبد الله بن سجدة مكة لمن اجتمل وثاني وثاني تبدأ تتعامل الأول قال إذا زور بيعمل العمر الصالح لما بخلاص على العمر الصالح لجني ثمره يقوم يترك هذه المسألة بذلك في في آية النحل نفسها قال أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدّت مع سبيل الله أن تزل أن تزلق قدم بعد ثبوتها بعد ما بجت كويس وعندك تنحط أن ترجع هذا كثير جدا إخوان أنت ما تستنكر يعني أنا أوري والله والله إخوان القلب ده صعب القلب أشد تقلبا من درجتي في مهب شنو في مهب الرياح في بعض الناس حدثني عن بعض الناس اللي اللي, اللي, اللي ممكن يكون على دين في مساله منصب في مساله اي حاجه ممكن يتحول بالكليه يمشي خد ايده في يد اي زول يمشي خد ايده في ايد اي زول كويس يعني المساله دي يعني ما هي يعني ما هي الان المساله مساله يعني قديمه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجموعه من الناس جلوس فقال ان منكم رجلا رايت وكان درسه في النار كجبل احد في الحضور عبد الله بن مسعود وابو هريره والرجال ابن عن وزيد ابن ثابت واخرون هذا بد ان يتحقق عاش الصحابة هؤلاء السنين من الوجل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب فلحق به الرجال ابن عنفوى مرتد الرجال ارتد ولحد حتى حسى ناس أبهر خاتر مظلسون ولما دار القتال لأن الرجال ممكن يرتد من القتال ارتد يرجع كرجع رجع بجهد الناس ما بيدر يحكم له، فقتل مرتداً، لما وجدوه قتيل خرى أبا هريرة وابن مسعود لله سجدا شكرا سجد سجد شكر، أنه خرجوا من الوعيد آ أز إخواننا، الإنسان ممكن يكون على أذن ويعمل ويعمل ويعمل،, ويعمل. آ أي والله ناس عندهم إشفاق عجيب، شوف ك... يعني حدثنا شيء، قالت لما لقوا ده بسمات. مع في صف المسلمة خروا لله سجدا فلذلك أقول أيها الأحبة في, في هذا الباب أن هذا تنبيه عظيم قال وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها هذا كلام منه؟ كلام الهروي هذا كلام من؟ الهروي كلام ابن القيم كالآتي ابن القيم يتكلم عن معاملتك لأخ لك مسلم وقع في معصية قال ينبغي ان أن تتعامل معه بالشفقة قال واشفاقل على الخليقة على منه على الخلق ليلك لماذا تشفق عليهم قال لمحرفة معاذيرها طيب هذا كلام يعني خطي شوية إذا خالف الذين من حولك الأمر والنهي تشفق عليهم بنوع رحمة لماذا؟ لأنك تلاحظ جريان القدر عليهم كما قال ابن القيم تلاحظ جريان شنو؟ القدر عليهم التماس المعاذي لهم لا يعني تصحيح ما هم عليه من مذهب فرط يا أخواننا تسور بسرب الخمرة يقول والله تسور بسرب شنو؟ لما تقول كويسة تقول ما لا حرام وده غلط لكن هو ما تشتقرون قول ربنا يهديه ربنا بيبتو عليوه ومن الأشياء الدافعة لإعدال الخليقه النظر إلى ماضيك النظر إلى شنو أيوة قال تعالى كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم يعني أنت بتقول والله نحن يعني قبل ما يعني يهتدي على يكون نمشي الحفلات ونرقص وننجل وفينس بعد الجامع نمشي نجلد بعد ما اصلي في الجامع وفي بعض الناس يعني حاله كان عليها ايذ يعني اعلم بها يشوف انه كان ما كان مهتدي في باي باب من الابواب يعني في ذول ما كان مثلا ما كان بيزن اصلا وما كان بيشرب الخمر كويس لكن مثلا ما كان مسوي في الجامع انت اتجبت صلي في الجامع شنو هذاك رب العربي صح زي ما هذا شنو بيهديه إعذار الخليقه لا يمنع من الأمر المعروف النهي عن المكر وإقامة الشعيرة يعني تكلمه تقول صلي في الجامعة لكن ما تقول شنو تكون مشفق عليه إنه صلي في الجامعة إيه تكون مشفق عليه إنه صلي تقول حزين له إنه صلي وذا ما يمنع تشنو شنو تكلمه ولكن بينك وبين نفسك إياك أن تحتقره أو أن تزدريه أيوة لا لك لك لا لا, لا. الأمر. لكن في ناس برضه بيقول كان تقول له يا أخي ارس صلي أرح يقول لك بعد ما كملته انت تقول بعد ما انت كملته يعني ايش تجري بين وقتك تقول له يا أخي يا كمان ما هداري يقول خلاص مش أنا لا يرضى بك دي لما انا اهدي فاي الله لم يامن الله هدي انا بخليك بقوم بواجبي وان نفس ربنا هداني لانه سخر لنا سنو اتكلموا معاه وربنا ربنا هداني باسباب عرفت ودائم مما ينبغي الا يحتج به ولكنه مما هو موجود كثير من الناس يقول لك دائم زون ينصح يكون مستقبل يكون ماضيه شنو لا يقبل من زول نصيحه الا يكون ماضيه شنو نظيف وهذا لا يجوز لا يجوز هذا لا يكون الا للانبياء فقط يعني الشخص ترقاو ماضي ونظيف نظيف ما بتكذب الا بشنو بالانبياء ممكن يكون في احد البشر ولكن ليس هو الاغلب يا اخي صح انا ما صح ايوه ولذلك هنا يعني هذه مسألة انه ويقيد يكرر على مساله عجيبه وهذا من اكثر ما يعجبني في كلام العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله يقول الي المدلبي آنين شنو المذنب مذنب لكن شنو يعني منكسر، المؤذنب الزور أخوان المذنب يحصلوا شنوما يكون عنده إيمان يتأنب ويكون مضايق ويكون شايل هم في بعض الناس يذنب والله ولا يشيل هم يكتل الناس يقول لا ولا يشير همزته لكن هو مذنب مشفق آنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المذنين المدلين الذين يترفعون على الناس باعمالهم الصالحة لأنه صالح ولأنه يصلي ولانه يفعل يفترض من الناس أن يحترموه ويتعالى فوق الناس وإذا عاملهم يعاملهم باعتباره أنه أحسن منهم لأنه ملتزم هم ما ملتزمين تعامل معهم كده تعامل معهم باعتبار ما ملتزمين وهذه نظرة غير شرعية لهم أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين شنو؟ المذلين ثم ابن القيم يقرر أنه ينبغي ألا تعير أخاك بمعصية ولا ذنب فرق بين أن تنصعه وأن تعيره أمشي يا سكران أمشي أمشي سكران شوف شوف, شوف الكلام ده شوف الكلامين ده واحد سكران واحد قال له أمشي سكران. أمشي. أمشي سكران حياران أمشي واحد قال له الله يهديك يا أخوة والله يسكر دربك والله قال والرسول قال وش ذا حرام ولا تقبل له 40 صلاه وكذا وكذا فرجوا اللي ما فرجك الاول معيذ والثاني ناصح الثاني ناصح والشفقه هنا شنو ولذلك هذه مشكلة طيب الدرجه الثانيه من درجات شنو الاشفاق الدرجة الأولى فيها ثلاث حاجات. فيه حاجات والدرجه الثانية فيها ثلاث حاجات والدرجه الثالثه فيها ثلاث حاجات الدرجه الثانيه اشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق أول حاجة اكلمكم نحن ما عندنا وقت في السودان الوقت كله مجاملات وقت الزول يتفرق ليه؟ أن يشوبه تفرق تفرق عن وقت الشتت. يا أخوانا كات نحن نضيعها في شنو؟ كويس؟ أول حاجة المسلسلات شمال. انت أنت مشفق على وقتك في زول على رغبته المشفق على وقته مفروض ينظر إلى وقته بعين الاعتبار. الذهبي مش الذهبي ابن الجوزي في صدر الخاطر نقل كلام لطيف جدا عن ابي مظفر الخزاعي احد علماء السلف قال كان يمشي أو عبد الله بن عون ويعني اختلفت الروايات كان يمشي فاستوقفه رجل قال له توقف اكلمك قال له اوقف الشمس وقف الشمس قال لي قال لي اجف بدي اتكلم معك قال لي وقفوا الشمس وتعال اتكلم معي معنى اشنو معناه ما عندي وقت تضيعه في فرغه ما في زل بوقفك في فارغة ما تضيع زمنك يا أخوة الله الزمن البروء يخفي السماية بس الزمن في السماية يأكل ويطلع صح لحد ما يجيبوا الأكل والضحي وفي الأكل ونساء والشاي مش في الشاي زيد الدمعه الشطة خيس بعد كي يبروك في زلوء في الجبنة بعد الشاي الجمن بعد الشاي قطع شك بعد ذلك عشان يطلع ويطبع بعد أربع ساعات إيه سماية دي سماية أربع ساعات سماية تضيعوا زمنكم ساكت يا أخي والله يعني عندنا زمن وشوف ولقيمة الزمن قال المولى عز وجل وإن قيل لكم يرجعوا وإذا قيل لكم يرجعوا شنون فرجعوا واحد يخبرت لك الباب معنا زمن الشريعة اللي خليك واضح الشريعة واقعية قليه أنا ما بستقبل زول المعيد تعال الساعة المعينة أو تعال بعد يوم ما عندي وقت لو قلت أمشي تعال بعد ثلاث ساعات بيمشي ويجي بعد ثلاث سنوات ده كان جاك كان جاك بيجي بعد ثلاث سنوات كان حكي يعني لكن بيقول زودا بدور الناس طيب ننتهي من منزلة الإشفاق الأفضل لأنه الباقي يعني قليل إشفاق على الوقت أداري ثاني اي شو بوسنوا تفرغ إخواننا نحن ما قاعد نصوت أوقاتنا ما قاعد نصوش شنو أوقاتنا ومن الملمح الفقهي العميق قال العلماء ولأهمية الوقت في الإسلام جعل في البيع والشراء في تأجيل الوقت مالا وده من كيف يعني انت بتبيع لزول وبجلوه بعد ستة شهور السعر يكون دي يوم الليلة ها بتقول بيحاضر كده بيكاش كده وبيأجل كده الأجل ده شنو؟ زمن الزمن ده لأنه عنده قيمة انت تدفع قروش له يعني قصاد الزمن ويدفع قروش قصاد السلعة وقروش قصاد الزمن معنى الزمن شنو؟ زمن قيم غالي الآن ان... هذا من الفقه والآن إشكال كبير إنه الناس بكر كلهم جايين وسافر ومشوا البلد راجعين. يا أخي ده ممكن يتم بطريقه شنو؟ ألطف في كده قال ليك في زول ما تلاقوا في الشماليه والناس قاموا تكبكبو في زول تاج شغال ما عنده زمن قام جاب 500000 حتاك في ظرف حقه الرحله كلها ماشي وجاي وقف نفسه تعب الجسم لكن هو حيفيق حاجته خدتها في ظرف وكتب لهم ان تعزيه او قال لهم ودوا الظرف باخدته بس الناس مشوا بيكين قام تلتلو رجبو البصات ومشوا أدونا خمس مئات ألف قالوا فلان بعزيكم قالوا فبركة فيكم وادونا الضفيف وقعتهم في جرح لو كان مش ما كان بيدون خمس قال لك بعد دلهم من يجيب وسيرتو يجيب وسيرتو العدا ناس بيك يقولوا غير فلان زور عزانا ما في كده الأول اللي دعونا بوجي غير فلان قال زور عزانا ما في خي قال لك عزانا عزم وجيه حجر يقول له هو غير فلان العزاز المجر معناه هو غفر يعني اخواننا بمعنى شنو ما, ما الذي اقصده أن, ان نكون عمليين عمليين تكون ناس عمليين ننضجع زماننا في شيء ممكن نحن نختصره ان شيء ما ممكن لكن شيء يمكن ان يختصر منكم شنو نختصر نستفيد من شنو من ازماننا قالوا على القلب ان يزاحمه عارف اخواننا العارف في عارض بزاحم شنو؟ القلب ابن القيم يرى أن العوارض ثلاثة الشهوة عارض لأنه دخل فيه شنو؟ عارض والشبهة عارض الشبهة اللواء الكلام الشبهات خطيرة جدا بالمناسبة أخطر من شنو؟ أخطر من الشهوات والشبهات صحيح وقم بعيد من الشهوات مثل إبليس بالنسبة لآدم لأ كانت مشكلته شهوة وإبليس معضلته شبهة أنا خير منه خلقتني من منه وخلقته من طين أأسجد لمن خلقت طين ارايتك هذا الذي كرمت علي إبليس عنده شبهة الشبهة النزول ما يعمل الموضوع حسن العلمانين ده كلهم مليانين شنو شبهة تقول دولة الإسلامية غرفة في دولة الإسلام ما في دولة في الإسلام إن الحكم إذا لله لا ومن أن يحكم بذر لا يقول لك التعدد والاثنيات والثقافات والعرقيات والأقليات غير المسلمة يمنع إقامة دول مسلمه يقول لك بس الديمقراطية ما يكون في دين حاكم هذه شبهه وإنت أدير الكفر اعوذ بالله عرفت الشبهات هذه خطافة جدا وخطرة فكثير من الناس عنده شبهات إبليس عنده حاجة في رأسه إنه كان جاي أشكد أبا عنده حاجة يعني منعك شبها لكن المحصل أنه أباء واستكبره لكنه عارض الأمر بشنو للشبهة عارض الأمر بشنو كثير من الناس أنه يعارض الأمر بشنو يا بحتي قلت تسمع الغنة لين يا رسول ما قال المعازف حرام هو لكن عنده شبهة ما تقول الرسول قال المعازف حرام ما حينصاع لي أمر رسول نهائيا الرسول قال حرام هو ما حينصع هيسمع طوالي ودي شبهة خطر جدا على القلب تزاحمه لا ان افتى ما مشيشتوا ليه لانه الافتى رجل عنده علم وافتى بعلم وعلى حسب ما تبين له كويس زور يعني اجتهد ورجل صاحب علم انت اذا تبين لك خطا المجتهد ما الذي عليك يا اخواننا ان بغوا تفرقوا العالم قد يفتي بشيء ويلقى اجوه وشيء غلط فما قال اذا اجتهد الحاكم واخطا له شنو يعني مساله امام مالك قفل المساله على حسب ما تبين له من الادله كويس الامام مالك ماله المساله مخالفه لدليل الامام مالك رحمه الله لم يقم على هذا شنو الدليل او وقف عليه لكنه ضعفه والدليل صحيح لكن امام مالك ضعفه لم ياخذ به الامام مالك في فتاواه ماله ماجوه لكن انت بعد ما تبين لك الحديث اللي ما تبين للامام مالك أو صححه لك وكان الإمام مالك ضعفوا في جال من الجوانب وصححوا غيره من العلماء نحن نحن لا نساوي شيء العلماء كامثالك ابي حنيفة والشافعي والليث بن سعد والثوري وربيعة الرائع الشيوخ الإمام مالك مثلا في مسألة تبين لك ما الذي عليك ان تتبع الحق فأنت لا تعذر في هذه شنو؟ المسألة والأمر الثالث الذي يزاحم القلب الفتور هذا خطر جدا الفطور دا شنو كيف فيزول عينو شهر عينو شهر لكن ايام ومالتل ويصلي ويجي تجد ويكي عبد ولاد ايام تاني سرطه الصبح يجوم وينوم تاني غومو تاني فتح وجيا ليا ليا ليا ليا ليا ليا ليا ليا ليا ليا ليا ليا ليا ليا اصاب فتور وهذا عند منزل كامل سوف نتحدث عنها قال وعلى اليقين أي داخله سبب وعلى اليقين أي داخله سبب ذكرام ابن القيم يقول أن هذا الكلام يحتمل فيه وجه خطأ وجه صواب الصواب فيه إذا وصل الإنسان إلى درجة من اليقين أن لا يتعلق بالأسباب أن لا يتعلق بشنو أن لا يتعلق بشنو بالأسباب يعني شنو؟ إخواننا خلق الله عز وجل الكائنات ومن سننه سنن يعني أمر فيها أنها أنها تسير بالأسباب يعني أمر بالزواج لأنها سهل شنو؟ للإنجاب للزوجية ده سبب أمر بالعمان الصالح لأن سبب لدخول الجنة أمر بالسعي في طلب شنو الرزق لأن ذلك شنو سبب شنو لتحصيله الصواب في كلام الهروي أن لا تتعلق بالأسباب وابن القيم له عبارة لطيفة في غير هذا الموضوع يقول أن لا تتخذ الأسباب أرباب أن ألا تتخذ الأسباب شنو أرباب يعني أن لا تنزل السبب منزلة شنو منزلة الرب أنها الفاعل وأنها كذا يعني ان ترجع الامور الى اسبابها إلى إلى إلى إلى أن ترجع الامور لمسببها أن ترجع الامور الى شنو يعني تقول الله شنو ادان الله صورنا الله عملنا الله هو مسببهم هذا تعالوا مع الاسباب اما الغير مريح في كلام الهروي طرح الاسباب بالكليه قد يفهم من كلام الهروي طرح الأسباب شنو ان الانسان الله يرزقه بس يقنب كده والله يرزقه وإنه ما يتزوج الله يريد أن هذا لا شك أنه كما قال ابن القيم مخالف للشرع مخالف للعقل صح؟ حتى للتجربة وريني زور قاعد في بيته عزابي وبيجي عنده أولاد وقال دين أولادي وريني حتى في مره بتقول أنا ما بتزوج اصلا وحنجب حتى ولو حصل إنجاب حيكون بغير الطريق شنو؟ شرع ويتم برضه بانه يكون في حمل ويكون في كذا وكا... صح صحة ما صح إذن طرح الأسباب بالكليه عند عند ال عند... القيم كانه فهم من كلام الهروي أن في طرح الألبام شنو؟ يقول والهروي أحيانا يقول حتى ولو وجدت الأسباب تتعاطاها هذا كلام الهروي ولكن لا تلتفت إلى الأسباب ولا تذكرها هل يسمونه ماهو؟ بيسميه الحروي الفناء بيسميه شنو؟ يعني الفناء تفنى عن الأسباب بالنظر إلى مسببها لكن هذا القيم يرى فعل الأسباب ورعاية الأسباب تلحظ الأسباب بالأسباب يعني أنت تقول داي تترزك في قراءة تقرأ وفي شغول تشتغل دا شنو؟ هذا الأخضي مجدوه؟ بالأسباب لكن لا تلتفت إليها أن تتعاطاها باعتبار أنها شنو أسباب مجردة أن تتعامل معها باعتبارها شنو أيوة أن تتعامل باعتبارها أسباب مجردة لكن بعض الناس يتعلق بالأسباب شديد بس الوظيفة بيبص فيها تلقاه ممكن يعمل أي حاجة عشان يب في وظيفته حتى لو خالف السرعة تقول له مالك لك يا أخي النازر كان ودون الشارع نحن تاني ما بنقدر نعيش يا شيخنا انت كده بتطلع في شرك صح ولا ما صح كويس انت تتعاطى الاسباب ولا تتخذها ارباب اما في العمل الصالح ابن الهروي يرى تعمل العمل الصالح كسبب لكن ما تلتفت له وابن القيم يرى ان تعمل العمل الصالح وانت مستشعر انه عمل صالح وانه سبب وان الله وفقك يعني استحضارك للعمل الصالح أمام نفسك في سبب السبب يعني يقول لك تعمل عمل صالح وما تبتكت نهائيا ما تقول أنا عملته ولا تتذكر لكن إذا ذكرت من اجل أن تزيد ومن أجل وانت تعمل في العمل الصالح تعتقد أن الله وفقك وان تفعات الآن سبب من شنو من الأسباب يعني الهارة ويدارة تصلي العشاء ما تقول أنا جيت ولا أنا براي حرقت ولا كذا تقول بس الله من هنا جابني وقفني ورجعني ابن القيم لا تقول الله جابني ولكن أنا هذه الصلاة الله بيأديني عليها أجر وتسأل الله أنه يتقبل منك وكلام زيدة ايوه والذي يبدو لي أنك ابن القيم هو شنو؟ هو الاصوات الدرجة الثالثة والأخيرة إشفاق يصون سعيه عن العجب ويكف صاحبه عن مخاصمه الخلق ويحمل المريد على حفظ الجد، الجد يا يعني شنو؟ الجد يعني الإنسان كوس شنو؟ إنسان جد. طيب، هذه هس... هذه ثلاث أشياء تصو يعني هذه ثلاث أشياء تقدح في السعي. السعي هو شنو يا إخواننا؟ العمل الصالح. يعني في في هو بيتكلم عن ينتشر على عملك في ثلاث أشياء بتقدح في العمل الصالح. كويس وبعد ذلك في يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق ويحمل المريض على حفظ الجد طيب أولا هنا في ثلاثة أشياء متوجه إلى ثلاثة أشياء العجل يتعلق بالعمل عرفت ومخاصمة الخلق تتعلق بالخلق ويحمل المريد على حفظ الجد الذي هو يتعلق بالإرادة في في ثلاث حاجات عندك ثلاث حاجات أخلاقك وإراثك الجو قلبك وشنو وعملك ما الذي يفسد العمل يفسد العمل العجب والرياء أيضا يفسد شنو العمل. لكنه تكلمون عن شنو؟ عن العجب لأنه مرتبط بالنفس دواه هو كلام عن إشفاق, إشفاق عن شيء قريب إلى شنوب إلى النفس. فهو يتعلق بالعمل العجب يخواننا فرق بين العجب والعمل وبين شكر الله على التوفيق أيوة العجب يعني شنو؟ العجب أنك أن, أن, أن تنظر إلى عملك وتعجب به لكن عجبا كأن هذا العمل بنفسك وليس بتوفيق ربك أما إذا نظرت إلى توفيق الله لا عجب هنا لأن الله قال قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح أنا فرحان وربنا وفقني فيها شنو لكن أنا فرحان أنه أنا اهتديت واهتديت بلاي ما بطراء الله ولا بقول يعني هذا هو شنو العجب وهناك فرق بين العجب والغرور فرق بين العجب وشنو وان كان العجب يذكر مع شنو الغرور العجب في النفس والغرور يظهر عن جوارحه يعني انت المغرور بتعرفه تظهره شنو بنضم وبقوله كده شنو غرور ما الله انه انه يعافينا جميعا كويس والعجب في شنو في داخل النفس فالان ان ان ان يشفق يصون اشفاق يحملوا أي يصون سعيه من العج يعني يعمل العمل وما يعجب به والله عملنا بسيط دائما يقول عملنا شنو مهما عمل يقول عملنا شنو قليل وبسيط تواضعا مع الله عز وجل كويس؟ ثانيا قال والثاني قال يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق مخاصمة الخلق إنه يشخل الناس يخوانا في نوع من الناس ما لهم بتاع, بتاع شكل دائما بتاع شنو بتاع مشاكل وبتاع نقه ده لازم يطلع من طوره في يوم من الايام عشان كده هو حتى لا يقدح في خلقه عشان ما يخلي أخلاقه ما عنده يعني خارج إطار الإسلام يقوم ما يخاصم الخلق ابتداء ما تناقش لأنه اخواننا في نوع من أنواع الجدال ذكرته لكم في جدال ربنا أمر به قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالذي يشنو وجادلهم بالذي يشنو أحسن في نوع من أنواع الجدال مخاصمة وملاججة ده لو قاعد تجر معه بتخسر وبيخسرت وقبل إذا تخسر في لاجد أنت كيف تعمش والله أنا في نوع من الناس عنده مقدرة على إنه يلاجج ملاججة إلى درجة يعني مخيفة فهذه مخاصمة الخلق تفسد شنو الخلق والمؤمن يصون خلقه بان لا يخاصم شنو الخلق الثالث الثالثه والاخيره قال ويحمل المريد على حفظ شنو الجد الجد عدم الهزل واللعب يعني ارادته شو بيريد ربنا صادق في إرادته ما بتاع حزار وما بتاع شنو؟ لعب يريد الشيء ويسعى لتحقيقه اخواننا اي زول يريد الاخره والله ما بكون يكون هازل اصلا نهائيا إلا تكون أشياء تانية لكن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورة دائما يكون جاد الإسلام يكون غير جاد لما يكون غير صادق في إرادته فمما يضعف الاراده ويشوبها وينقصها هو شنو هو عدم عدم الجدية عدم الجدتي أو الجدية بأن يكون هزلا وأن يكون شنو لاعبا وهو يشفق على إرادتي فأنت عليك ان تشفق على عملك من العد وعلى خلقك من شنو من المخاصمة وعلى إرادتك من الهزل وشنو واللعب إنت إذا زول, زول, زول جاد في موضوع الآخر ما تتضع عن كلها ضحك وكلها ولعب وحياتك كلها شنو وحياتك كلها تضيع حس الاطفال الأطفال يميلون إلى اللعب دائماً أطفالهم يميلون شنو للعب ولذلك يقوم شنو تقوم بيجوز الصلاة الناس يصلهم شنو بالعود وشاكل أنت في الصلاة تعمل كذا في أشياء متعلقة بالاخر وممكن تكون غير جدي أشياء متعلقة بالدين وهذا يعني شنو يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمه صبية يا يحيى خذ الكتاب بشنو بقوه معناه في الدين لكن ده في مشكله في المجتمع السوداني ده اسمه تشدد انا ببتدي انا تشدد اولاد خالته واولاد عمته ما في حد ما جو داخلين على المسوان جوا يجنبوا في محل الرجال نكرمهم ما ما بده ده انا كون جاد في الموضوع ده ده, ده تخلف البيت ما انت مش الحفلات درجهيه الدار بمجد في الدين ما بخلوه انت يعني ما رضيت من الاطفال اللي الصلاة الصلاه بيلعبوا ليه لانهم هزلوا ولعبوا في موضوع يتعلق بشنو بالاخره انت برضو لا تلعب ولا تهزل في مسائل الآخرة أي حاجة الرسول قال تنفذ ببحدافيرها يا يحيى خود الكتاب وشنو بقوة واتيناه الحكم وشنو صبية وفي نوع من الناس منذ طفولته جد منذ طفولته شنو؟ جد سفيان الثوري كان طفل يحكي عن نفسه يا إخواننا ده سؤال هل زوج يمكن يحكي عن نفسه يقول الناس والله أنا بسوي كده وبسوي كده وأنا بعمل كده وأنا بعمل كده يجوز يجوز لا بد من التفصيل ما يجوز إطلاعها يجوز إذا كان للتعليم وأمين أن لا يداخله رياء ولا عكب لكن في ذلك نقول والناس يكرقوا مفرش لا القول يكون من أجل الاقتداء فسفيان الثوري يقول ولو رأيتني وعمري خمس سنوات وطولي خمسة أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذنيفار وأنا أختلف إلى علماء الامصار كالزهري وعمر الدينار، أجلس بينهما كالمسمار وكأني جزوة من النار قلمي كالموزة ومقلمتي كالجوزة ومحرم ومحبرتي كاللوزه اذا اكبلت قال الناس وسعوا للشيخ الصغير والسعول الشيخ الصغير بعد قال لما نجي شايك راسه يقولوا الشيخ جا افتحوا ضحوا الشيخ الخليجي معنى انسان جاد منذ شنو منذ طفولته وانت يبغي ان تكون جاد في كل مفرده شنو الدين لا تتفقد الى قول الناس في عرضك تكون جاد بغير ظنون ولا شكوك يعني ما تقول بمشي لا يعمل الكعب والبطال لكن تمنعهم حرصا وإداءا لواجب ألقاه الله عز وجل على عاتقك يا الذين آمنوا وقووا أنفسكم شنو نار وقود ونس وشجار الأولاد قال لك مروم للصلاة لسبعين قال لك جاد وضلبوهم عليها العسين دك دك تدك شف تجيب الصوت تدك دك كشان يصلي من عسين قال لك تدك الرسول قال لك تدك أهران شنو بيدك ألا بيدك قال تدك معنا نحن الآن أشياء كثيرة جدا من أجل إنه مش نحن حاسرين لا لكن ما عندنا الجديه الشديده باعتبار هذه ذلك بذلك قد وصلنا يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزيده في قلوبنا وأن يكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياكم من الراشدين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم